اللهم خل على محمد وآل محمد سبحانك يا الله تعاليت يا رحمد We are the first to the Lord, O Lord. God bless you, O Lord. Come on, O يا عزيز تعاليت يا جبال I تعاليت يا من النار يا وجهك سبحانك, سبحانك يا فتاح يا سيدي تعاليت سبحانك يا قريب دئ تأ يا سبحانك يا قديم، تعاليك يا عظيم، من النعم يا مجيد، سبحانك يا غفور، تعاليت يا شكور. يا يا حنان انت علي يا منان يا منننا سبحانك يا يا يا مولي جئنا من النار يا مجيد سبحانك يا شفيق What counsel of Allah be upon you is your循 Saint Lord سبحانك to يا خبير تعاليت يا بسيط اجرنا من النار يا مجيد رحانك يا حفي تعاليت يا تعاليك يا معبود تعاليك يا موجود لجعنا بلا النار يا مجيب لحالك يا غفار تعاليك يا Amen. تعال تعالي يا متعال تعاليت <تصفيق> <النار> يا حاكم جرنا <تصفيق> <تصفيق> سبحانك يا تعاليت يا قائم جئنا من النى يا رب من النى سبحانك يا غني تعاليت يا مغني جئنا من النى يا سبحانك يا وفي Away, hidden in the night, عليك يا ك يا رجا تعالي يا سبحانك يا ذلمان تعالي لك <تصفيق> يا واحد تعاليت انك يا والي تعاليت يا متعالي يا سبحانك يا سبحانك يا وله تعاليت سبحانك يا مقصد تعاليت يا رافض من النار يا سبحانك يا معيد تعاليك يا مذيض سجرنا من النار يا مجيد سبحانك يا حافظ تعاليك يا حفيظ سجرنا من النار جنا من النور يا مجيد سبحانك سبحانك يا ضار تعاليت يا نافع نجرنا من النار no, من النار يا مجيد سبحانك يا فرد تعاليت يا وجد جرنا من النار يا مجيد سبحانك يا مقيت تعاليت يا محي انك يا واكيل I'm hey. النار يا سبحانك يا حاضر سبحانك يا تعاليت يا حاضر من يا سبحانك يا ذا العز والجمال الجبروت والجلال سبحانك يا لا إله إلا أن سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغام وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم